بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام لا شك أنه مرحلة صعبة على الإنسان وهو يشعر أن القضاء قد نزل بمستحق وأن أهل النار قد دخلوا إلى النار ولكن هؤلاء في الدنيا هم الذين كانوا يظلمون الناس وكانوا يغتابون الناس هؤلاء هم الذين بالأمس سرقوا ونهبوا هؤلاء هم الذين لم يهتموا أبدا بالله رب العالمين هؤلاء أيها الإخوة جعلوا المعاصي وظائف حولوا المعصية إلى وظيفة إذا اطلعت على بطاقتها وجدتها مسلمة لكنها في كل يوم تخرج إلى الطريق العام للغواية ولتكون فتنة لمن يقع بصره عليها والذين عملوا في وظائف وظائفهم هي المعاصي حولوا المعاصي إلى وظائف هؤلاء بالأمس من كانوا لم يقاوموا أنفسهم لم يقاوم حتى ولا صلاة يا أخي طيب قاوم نفسك حاول تصلي صلاة واحدة اثنين إنما هجر كامل لذلك عندما يسأل الإنسان نفسه هل هؤلاء الناس فعلا يستحقون هذا الهول الفضيع الذي نزل بهم طب الكفار ممكن كانوا يعرفون الحق ويقولون إننا لا نعرفه كانوا يغيرون كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوا كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم لكي لا يسمعوا الحق كانوا يقتلون النبيين بغير الحق كانوا فضل. كان بالأمس جبارا على الله انظر إلى شكوى الله تعالى عنه يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزقوا ويشكروا سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم ويقول يا ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء رقيق لكي لا تنفر من الرحم وجعلت وجعلت لك متكأين أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك أما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال وأجريت لك رزقك يجري لك في بطن أمك فلما تمت مدتك أمرت الملك الموكل بالأرحام فأخرجك على ريشة من جناحه لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تمشي ولو تركتك لنفسك ما استطعت لنفسك شيئا فألقيت محبتك في قلب والديك فلا يأكلاني حتى تشبع ولا يشرباني حتى تشرب ولا ينامان حتى تنام وأجريت لك عرقين رقيقين يجرياني لك في صدر أمك لبنا سائغا باردا في الصيف حارا في الشتاء وتوليت أمرك أفلما أن تمت مدتك ألا وستحي مني ومع ذلك إن دعوتني أجبتك وإن استغفرتني غفرت لك الله تعالى جواد لكن العبد لا ينتبه إلى الله ولا يقاوم نفسه لا يحاول أن يقلل أن يمسك لسانه عن الباطل فلما جاء النار جاءت لشخص ليس مهتما ولا, ولا آبها بمقام الله هؤلاء بالأمس هم الذين تركوا الصلاة وسرقوا وزنوا ونظروا إلى الحرام هؤلاء بالأمس هم الذين لم يكن يفرق معهم كما يقولون لم يكن هناك فارق بين ما يحل وما يحرم هؤلاء بالأمس هم الذين اشتغلوا بإغضاب الله شغلتهم يوميا لو مسكت السبت الحد الاثنين ولن أغادر في الحقيقة هؤلاء الناس أنظروا معكم إلى شيء أريد أن أراه عندما أرى نار السعير والعياذ بالله فأجل أمورا ثلاثة أريد أن أشير إليها الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء النار ممتلئة بالنساء جدا بأكثر مما هي ممتلئة بالرجال والسبب في ذلك راجع إلى أن المرأة كائن عنده وقت طويل وهي في نفس الوقت كائن جميل فجمالها جعلها غواية وفراغها جعلها مرتكبة للمحرمات ست أعدف بيتها قد تجلس مع جارتها وتظل تتحدث بالغيبة والنميمة طوال اليوم وقد تشتم وقد وقد فإذا تحدثت عن زوجها ربما في الشجار بينها وبينه تكفر العشير يعني تقوله انت عملت لي حاجة لا تعترف له بفضل ولا تعترف له بشيء فهم يكفرن العشير وتقول ما رأيت منك خيرا قط فالمرأة يا إخوة ظروفها ظروفها تجعلها قريبة من هذا لذلك أمام جمالها شرع الله الحجاب ضرورة صون التي ليست محجبة هي اختارت أن تقف مباشرة على شف النار هي حرة هي حرة ستجد ما طلبت وإنما الحجاب ستر وصون لجمال الجمال خلقه الله لأنه ضرورة ليكون بينها وبين الرجل أنس وونس فلا بد أن تكون كائنا حلوا جميلا لكن ليس معنى أن ثمرة البطيخ جميلة وامتلجة أني أضاعها في الطريق العام للذباب يعف عليها اللي عايز ينزل عليها ينزل وإنما أنا أغلفها وأصونها فالله خلق الجمال وأمر بالحجاب خالق لها الفراغ في الوقت وأمرها لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من الليل فقال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة ماذا أنزل الليلة من العذاب أيقظ صواحب الحجرات صواحب الحجرات اللي هم, مين اللي هم أمهات المؤمنين أيقظ صواحب الحجرات نساء زوجاته فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فالمرأة لسرعة قبل ولا بد أن تكون صاحبة عقدا طويلا انما مجرد إشارة إلى موقع النساء في النار المسألة الثانية في صنفين من أهل العذاب عذابهم شديد وقبيح لدرجة أن الله تعالى اختص الصنفين دول فقط بالذات إنه لا يريهما للرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج في الإسراء والمعراج الرسول رأى صلى الله عليه وسلم كل المنعمين وكل المعذبين إنما قال هو في صنفين اتنين بس صنفاني من أهل النار لم أرهما صنفاني من أهل النار لم أرهما حفظا على رقة شعوره صلى الله عليه وسلم ولقبح عذابه مين لازم ناخد بالنا لنرى ان دول الصنفين هما قمة العذاب في النار وقمة ما يمكن ان يقع قال الصنف الاول نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني ايه والله لو كانت عارية تماما فالعري الكامل فيه قبح على كل حال فيه فجاجة حتى لو كانت فيه فتنة وشهوة إنما يثير الغثيان في الآخر تلاقي الناس إلى حد ما إنما التي تتفنن حين تستر شيئا وتكشف شيئا هذا شيء فضيع بديع فن فنون هائلة فن تصميم الأزياء ومصمم الأزياء العالمي وهن يفعلن ذلك بقصد ايه مش بقصد التجمل بوحدة بتحب الجمال تقف أمام المرآة لا بقصد الإمالة إنها تميل آخر مائلات مميلات فدلهم من العذاب قدر واصل لدرجة أنه لم يره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أشد مع أنه شوف بقى أريا عذاب الزنا شاف الزنا بيعذبه لكن هذا الصنف الفتاة اللطيفة الظريفة التي تخرج من بيتها بهذه الصورة عذابها لتبرجها لم يعرض عن نبي عليه الصلاة والسلام من عنف وانه وشدته فكر جديد يحمل قوة الدين في تحريك البشر فيه رسائل عاجلة كوني له أرضا يكن لك السماء كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا يبث العزة في النفوس من محمد بن عبد الله إلى كس كسرة أنو شروان أسلم تسلم يحيي الهمم في القلوب قال وإن فإن تركوهما ما أرادوا هنكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم يصحح المفاهيم هذا الدين جاء ليقوم حياة الإنسان ليعيش عبوديته لله ليؤدي دوره في هذه الحياة محاضرة الأسبوع مع الأعلام من علماء الأمة تلتقونهم فقط وحصريا على الرسالة الثاني الذي أيضا من عنفوان عذابه أشفق الله على نبيه أن يرى عذابه هو الذين هم الذين يعذبون الناس في السجون والمعتقلات الذين يمسك الواحد منهم بيده كرباك ويقطع الأسرى الذين بين يديه تعذيبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوم من أمتي بيدهم صياط كأذناب البقر يلهبون بها ظهور الناس حكام يفعلون هذا وأنتم تعرفون ما يحدث هذان الصنفان غاية الفضاعة في عذاب النار وأما أشد الناس عذابا في النار فقد ورد ان اشد الناس عذابا المصورون المصورون مش يعني المصور الفوتوغرافي او مصور الكاميرا التي ترصد زي مثل هذا البرنامج وانما المصور هو الذي يصنع التمثال يصنع الصورة في اللغة العربية هي التمثال الصورة المجسمة كما ورد انه من اشد الاصناف التي ذاقلت لنا السلع و... حاولت أن أجرب لا أستطيع أن أذكر إنما يعني عذاب ماحق في النار وكذلك تارف سجون من العذاب ساحقة نسأل الله السلام أيها الإخوة إذا كان هؤلاء هم أهل النار فهناك صنف في الآخرة له تميز واستقلالية سبحان الله استغرب لماذا اختار الله هذا الصرف لماذا ركز عليه الأضواء هذا الصرف المستقل اللي هو لا هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار من قيل عنهم هم أصحاب الأعراف الأعراف ده عبارة عن سور مرتفع بين الجنة والنار يجعل الله عليه الناس الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم فلا حسناتهم زادت فيدخلون الجنة ولا سيئاتهم زادت فيدخلون النار فيوضعون في المنتصف بين الجنة او النار بين الجنة والنار إذا صرفت ابصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا يا رب لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا رأوا أصحاب الجنة قالوا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وهذه الحالة حالة نوم بيبص من وشمال يرون أصحاب النار وأصحاب الجنة جعلت لهم رقة في قلوبهم شديدة في هذه اللحظة رقة كبيرة جدا بيبص هنا يقول يا رب انطف يا رب اصرفني عنه وينظر هنا فيقول يا رب اجعلني معهم لم يدخلوها وهم يطمعون ويشاء الله سبحانه وتعالى ان هذه الصورة تجهزهم لكي يقوموا بوظيفة كبيرة جدا في هذه اللحظة اصحاب الاعراف دول اصحاب الاعراف دول قضية ضخمة في دين الله كنت اتمنى ان يكون معي وقت طويل لكن سأشير مجرد اشارات أصحاب الأعراف من رقة قلوبهم قهزوا لقضية أن يكون المشهد الأخير قبل دخول الجنة أو النار مشهد الأخير في يوم القيامة المشهد الأخير الأخير في يوم القيامة قبل الجنة أو النار ليكون دورهم هو نصرة دين الله قضية الصراع على الدين قضية الصراع بين الحق والباطل بين الذين ينصرون دين الله وضد دين الله نتيجة رقة قلوبهم اللي يعد الله أعلم بكم يمكثون 1000 الف سنه 2000 يدعون الله بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء حتى اذا مر بهم الذين كانوا متكبرين في الدنيا الذين كانوا ظالمين في الدنيا ينظرون إليهم أصحاب الأعراف ينظرون إليهم وناذى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا أصحاب الأعراف يكلمون قالوا يا سلام أنتوا رايحين جهنم؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لأنت كانت عندكم جموع وكنتم مستكبرين وكنتم تحاربون الذين يأمرون بالقصط من الناس كنتم تحارب أهل العدالة والدين وطلب إقامة شرع الله عز وجل في الأرض ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أصحاب الأعراف مدخرين مخصوص ولم يرد عنهم إلا هذه الكلمة ليس لهم دور وعلى فكرة بعد كده سيتركون سورة الأعراف ويدخلون الجنة هم بقوا لهذه الكلمة أن ي... لأنه مين هيقولها أهل الجنة داخلين الجنة وأهل النار, داخلين النار من الذي سينصر أهل الدين على أهل النار إلا ناس وقفين في الوسطى يتفرجوا عليهم يشرفون على الطرفين يشرفون يعني ينظرون على الطرفين أولوهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أصحاب ده بقية الآية في سورة الأعراف بيقولولهم أهؤلاء اللهم أصحاب الجنة دول الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة هما دول اللي كنتم تقولوا دول ولا يستهلوا دول خارجين ودول مارقين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة شفت الدور بقى الذي دخر له أصحاب الأعراف اسمع بقى الدور مرة أخرى يقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم أللهم أهؤلاء أللهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أول مآل الكلمة دي وقد سبقتها كما قلت لكم ألف سنة خمسمائة سنة سبعمائة سنة من الدعاء لنفسهم يا رب بلاش الجاء النار يا رب دخلنا الجنة أول ما ألوها قال الله تعالى في الآية هأرلكوا الآية بقى وشوفوا الألوم إيه نتيجة لها ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ فقال تعالى أدخلوا الجنة فورا هذه هي اللحظة التي يغادر فيها أصحاب الأعراف سورة الأعراف ويدخلون الجنة مع أهل الجنة أنهم قالوا هذه الكلمة التي فصلت في نصرة الدين لذلك يا إخوة إياكم أن تتركوا قضية الإسلام دون أن تكونوا كمسلمين أنصارا لها وأصحابا لها أنتوا فكرين آخر كلمة تبادلها أصحاب النار مع أحد أصحاب النار أنا قلت لكم أنهم كلموا أهل الجنة ونادوا أصحاب النار أصحاب الجنة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال الذين في النار لخزنة جهنة وبعدين دعوا ربهم ربنا غلبة إلى أن قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فخرسوا ولم ينطقوا بعد ذلك عارف آخر لحظة في الكلام مع أصحاب النار ماذا قال الله الله فيها لاخر كلام مع, مع حماة الباطل آخر كلام بين أهل النار آخر كلمة بينه وبين أهل النار على الإطلاق ينصر بها أهل الحق الذين كانوا يستضعفون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بس خلاص خلص كلام الكفار لأنه قال خسأوا فيها ولا تكلمون وكذلك أهل الأعراف حديثهم معهم آخر كلام أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة بعدها قيل لأهل الأعراف سيبوا سور الأعراف اتركوه تفضلوا دخلوا جانا خلطت مهمتكم ليكون اللهم لك الحمد على أن جعلنا يا رب العالمين أنصارا للدين وحماتا لا وقائمين بقضياته يا إخوة اوعوا تتركوا قضية الدين الصراع بين الحق والبطل ينصر الله في الحق قبل أن تنتهي الآخرة ولذلك يقول الله تعالى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 الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة اللهم لك الحمد لم يبق لنا الآن إلا الكلام عن أهل جنة الله رب العالمين نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب انتهى ربما الكلام عن أمور كان لابد أن نبينها وجاء الوقت أن نتكلم عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فيكون هذا لقاؤنا القادم مع أبواب الجنة حين تفتح استقبالا للصالحين والملائكة حين يتلقون أصحاب النعيم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته